ألم تر أن الله يُولِجُ الليل في النهار وَيُولِجُ النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور، وإذا غشياهم موج كظل لدعم الله نخل صين له الدين. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ قُتِلَ صَيْدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عم.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 الله عليم خبير